لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون تركضوا وارجعوا ما ومساكنكم أترفتم فيه قالوا يا ويلنا إ ن ا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى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 نفحة من عذاب ربك ل ي ق ونضع ل يا ويلنا إنا كنا و ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم ا ل ق ي ا م ة فلا تظلم نفس شيئا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 ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا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 وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب أني ربه إذ نادى مسر